سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشرفون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. على من يشاء.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 109. إن ربكم لرؤوف رحيم 110. والخيل والبضال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 111. وعلى الله قصد السبير ومنها جائر ولو شاء جمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب والاعناب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 وألقى في الأرض رأساً تميد بكم وأنهاراً وسبلا وأنهاراً وسبلا لعلكم تهتدون وعلاماتهم وبالنجيم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 119. وما يشعرون أيان يبعثون 110. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة, قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرما يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا مَا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا 117. يوم القيامة ومن أوزار, ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون 118. قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السق فخر عليهم السَّفْمِ فَوْقَهُمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ العلم إن الخزي اليوم والسوء إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفّعون الملائكة غالين أنفسهم فألقوا السلام ما كن بسمث والمتكبين، وقيل لي الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولن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 129. يقولون, يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كذلك فعل الذين من قبّرهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 لكن اكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين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 أو يأخذهم في تقلبهم فما هو بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم فإن ربكم لراو ف الرحيم أَوَلَمْ يَرُو respectively إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ضلا الشمال عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داء يَعْبُدُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ آيَةَ وَلَهُ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 ثم إذا كشف الضرع إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعل ذَقْنَا هُمْ تالله لا تسألن عنا كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالكه ضل وجهه مسودا, ضل وجهه مسودا كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا سابقا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهِمْ ذَرَّةً وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مسمى فَإِذَا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السننهم الكذب أن لهم أن لهم الحسن لا جرم أن لهم نار وأنهم مفرطون تَالَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا فزين لهم الشيطان، فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون والله للقون يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسبيكم مما في بطونه من بين فرثه ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشربين ومن ثمرات النخيل واللعناب تتخذون منه سكر ورزق تتخذون منه سكر ورزقا حسنا إن في ذلك لا يتلى قولي يطلون وأوحى ربك إلى النحل أن تأخذي من الجبال بيوتا الشجر ولما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لا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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلو براء الذرسبين على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبن ورزقكم من الطيبات أف بالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا شيئا ولا يستطيعون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 جزحا حسن فهو يوفق فهو يوفق منه سر و هل يستون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم وضرب الله مثل رجلين أحدهما بكمل لا يقدر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 ت تَشْكُرُونَ ألم ي إلى الط ممسخرات في جو السم ما يمسك سكنوا وجعل لكم من جلود الأعناق وجعل لكم من جلود الأعناق بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم عقامتكم ومن أصواتها وأعذارها وأشعارها, وأشعارها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 نعمة الله ثم يكررونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أملة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركان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 الكتاب تبيان لكل شيء وهدا ورحمة وهدا ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي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 ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون ان تكون امه هي اربا من امه إنما يبلوكم الله به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 صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن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 الله أعلم بِمَا ينزل قالوا إنما تُمُّفترُ بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهداه وباشر لي لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرحب بكثرة صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله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 يرون بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك ان ربك من بعده لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة نطمئنتي يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا في كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكونوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وماه أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغيه وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَانٌ وَهَذَا حَرَامٌ لتفتروا, لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 124. عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 125. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ جَعَلَهُ بَلَغًا وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ الْكِتَابُ لِيَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ وَهُدًى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 والعن سبيله وهو اعلى بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا صبرتم فهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين التقوا والذين هم محسنون.